جزا الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبين وآل رسول الله لا زال أمرهم القوم على ارغام ان في النواصب عز الله واصحاب النبي محمد محمدين كما كانوا له خير صحبي خير صحبي رسول الله لا زال أمره لا زال امرهم على إرام أن في النواصب ثلاثة فصائل من تعذيب ربنا نجابة أعقاب لوالد طالب خلافة عباس ودين نبينا.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 كانوا كما كانوا خير صاحبي وقال رسول الله لا زال أموره لا زال أموره من على في النواصي منهم رجال يدفعون عدوهم بسمر القنا والمرهفات القواظب ومنهم رجال يطلبوا عدوهم بأفضالهم ومحمل المضاب ومنهم, ومنهم رجال بينوا شر ربنا ما كان فيه من حرام وواجب ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويد ترتيل وحفظ مراتب ومنهم رجال فسروه بعلمهم وهم علمون ما به من غرائب جزا الله محمد محمد على الن كما كانوا خير صاحبي خير صاحبي, صاحبي والرسول الله لا زال لا زال امره ومن على غرام ان في النواصب ومنهم رجال بالحديث تولعوا وما كان فيهم صحيح وذاهب صحيح وذاهب ومنهم رجال مخلصون لربهم بانفسهم خصموا البلاد الاجادب البلاد الاجادب ومنهم رجال يهتدى بعظاتهم يا من الى دين من الله وصيف على الله رب الناس حسبه جزائهم بما لا يوفي عنده ذل على الله الناس جزائهم بما لا وفي الله على الله على الله على على الله على